يا هل الذي قام عنصار الله وليس ابن مريم للحوارين للحواريين من أنصارين إن الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة سَأَيَّدْنَا الذين آمَنُوا عَلَى عدوهم فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ آيات المباركات من صورة الصف المدنية تُبَيِّنُ لِلْمُؤْمِنِينَ طَرِيقَ الْمَجْدِ والعلا لتعيش النفس مع الملأي العالم التجارة الرابحة والتجارة الرابحة تبدأ بتفهم هذا الدين والانخراط في سلك المؤمنين والسير مع الفئة المؤمنة ودفع تكاليف الطريق حتى تلقى الله او يتم على يديه النصر تبدا بدعوه الى التوحيد خالصه يدوي بها فمن صادق وقلب متحرك انتلأ بها جنانا. وصاد بها اركانا. وصمم على المسيرة مهما كلفت. ويمم الطريق مهما طالت. دعوة الى التوحيد. الانخراط في سلك الجماعة المسلمة دفع التكاليف الصدر على اذى الجاهلية ثم حمل السلاح لحماية العقيدة التي يحمل ولتنشأ وتترعرع هذه المبادئ التي يضمها بين جوالح عن خباب بن الأرد أتيت رسول الله رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في فناء الكعمة فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فقعد وهو مصمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليوضع المنشار على رأسه فيجعله نصفين أو ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه والذي نفسي بيده لا الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله وزئت على غنب لا بد من المعاناة لا بد من مراره المحنه لا بد من الصهر في اتون الابتلاء سئل الشافعي رضي الله عنه ايهما افضل للرجل يمكن له ام يبتلى قال لن يمكن له حتى يبتلى ام حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ام حاسبتم ان تدخل الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم بثتم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر الله قريب لا بد من الباساء والضراء والزلزله الحرب والفقر والمرض والشده والجوع حتى ياتي امر الله لا بد من الصبر الى درجة يصل بها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الحفلة المؤمنة الى حافة الياس حتى اذا استيأس الرسل حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين يقول سعد بن ابي وقاص وهو يرد على بني اسد الذين جاءوا يشكون لعمر بن الخطاب ان سعدا لا يخرج بالسريه ولا يعدل بالرعي بالرعيه ولا يقسم بالسوية حتى لا يحسن الصلاه فيقول كنت أول من أول من رمى بسهم في سبيل الله وكنت سابعة سبعة في الإسلام ليس لنا طعام إلا ورق الشجر ورق الشجر وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ليس له خلق اي يخرج برازا كظهر الشاه والان بنو اسد تعيرني او تعزرني على الاسلام يريد بنو اسد ان يعلمون الاسلام وقد كنت ساده سبعة في هذا الدين وعن عتبه بن غزوان كلام قريب من هذا. كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الحبلا، ورق نبات الصحراء. ليس لنا طعام إلا ورق الحبلا. وما منا اليوم واحد إلا عمير وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا العمل لهذا الدين يبدأ من خلال الانقراط في الجماعة المصري بطاعة امارتها والالتزام بمبادئه ودفع التضحيات على هذا الطريق وما اطوله وما اشقه والطريق مفروش بالاشلاء والدماء ثمنه الارواح ارواح الابرياء وعلى الطريق الطويل يمل من يمل وييأس من ييأس ويسقط من يسقط ويتراجع من يتراجع وتبقى حسنة المؤمنة تصبر لأمر ربها وتصمد للأواء الطريق ومشقة الجادة حتى إذا شاء الله فتح الله بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا كذلك ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يمطع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء التعب لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فلا تحسبن المجد زكا وقينة فما المجد إلا الحرب والفتكه البكر لا تظن لا تحسب المجد أمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا والذين يظنون أن الجهاد حضور معركة وانتهى الأمر وهبوب هاصفة وحيول امطار ثم يشرب كل واد سيلة وتنتهي القضية ويضع الحرب اوزارها هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا يعرفون منهاجه القوي المنزل من رب العالمين إن الجهاد فريضة كفريضه الصلاه تبدأ منذ أن يبلغ الانسان رجدة حتى تخرج الروح الى بارئها لا تتوقف لحظة ولا تفطر النفس عن الحركة ساعة هي فريضة كالصلاة والصيام والذكاء وكما ان الصيام سنويا وكما أن الصلاة خمس أوقات يوميا فكذلك الجهاد فريضة العمر وكما أنه لا يقبل منك أن تقول أمام رب العالمين لقد صمت سنوات من حياتي وافطرت سنوات إن هذا العذر ليس له عند الله وزن جناح بعوضه هل يستطيع قائل ان يقول انا صمت هذا العام والسنه القادمه افطر وهل يستطيع قائل ان يقول لقد صليت هذا اليوم وغدا استريح ان الجهاد كذلك فريضه لا تتوقف ولا تتقيد بزمان ولا ترتبط بمكان وليست هي في أفغانستان فحسب إنما أفغانستان أرض من أراضي الله فتح الله فيها ميدانا لقومة هذه العبادة فجئنا إليه وإذا انتهى الجهاد في أفغانستان لا تنتهي الفريضة ولا يسقط عنك الواجب يجب ان تنتقل الى الفلبين واذا حررنا الفلبين يجب ان ننتقل الى بيت المقدس ونحرر فلسطين ثم ننتقل الى بخاره ونحرر بخاره وهكذا الى ان تفيض الروح الى بارئها ليس هنالك عند الله للراحة. واياما للجهاد. ان الحياة كلها جهاد. قف. قف دون رأيك في الحياة مجاهده قف دون رأيك في الحياة مجاهدة. ان الحياة عقيدة وجهاد. هذه قضيه ينغفل عنها كثير من الناس انهم يظنون انهم ان جاءوا الى افغانستان وحضروا معركه او شاهدوا رباطا او راوا غزو او شاركوا في سريه يعودون الى بلادهم ينبغون من الحسنات التي جمعوها ويتاجرون بالأيام التي شهدوها إن الجهاد هي عقيدة إن الجهاد فريضة العمر ليس الجهاد مرتبطا بزمان أو مقيدا بمكان هذه قضية والقضية الثانية التي يغفل عنها الناس انهم قد اعتادوا ان يرضوا عن الناس الذين تركوا الجهاد لمجرد انه يحسن الكتابه او الخطابه او يطيل القيام او يكثر الصيام وما انه تارك للجهاد الا ان الالسنه لا تكف عن الثناء والنفوس لا تتوقف عن الاحترام والتقدير والناس لا يدركون وهم يرون مفطرا في رمضان في الشارع فيسقط من اعينهم لا يدركون ان المفتر في رمضان في الشارع اف بدون عذر عذره اسمه اقل عند رب العالمين من الذي يترك, يترك الجهاد اذا تعين ان الذين يفطرون في رمضان جهارا والذين يتركون الصلاه عمدا دون عذر عند الائمه الثلاثه الشافعيه والحنفيه والمالكية لان الصلاة عندهم فريضة تركها لا يخرج من الاسلام بخلاف الحنابلة ان هؤلاء الائمه الثلاثة لا يرون فرقا بين تارك الصلاة وتارك الجهاد بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقرر ان الجهاد اذا اصبح فرطهين تحالتنا هذه فهو مقدم على الفرائض جميعا يقول رحمه الله والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس اوجب بعد الايمان من دفعه الايمان اولا لا اله الا الله محمد رسول الله ثم بعد ذلك الجهاد. و بعض الناس يرون ان ابن تيمية يدخل الصلاه في مفهوم الايمان ولا بأس. فهو رأي الحنبلية الذين يرون ان ترك الصلاه يخرج من الملة ويكثر الانسان. نقارن بين الجهاد والصيام الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة الكرام أن ترك الجهاد أعظم من ترك الصيام وأن القاعدة بدون عذر اسمه عند الله أعظم من الذي يفطر في رمضان دون عذر هذه قضية ثانية يجب ان يستقر هذا في اعماقنا ويجب ان نعامل الناس بموازين ربانية فتارك الجهاد بدون عذر تارك لفريضه وتارك الفريضة باتفاق الائمه الاربعه فاسق تارك الفريضة باتفاق الائمه الاربعه فاسق لا تقبل شهادته ولذلك يجب ان يكون واقرا في اعماقنا مستقرا في اذهاننا سالبا في دمائنا اننا يجب ان نسقط من حسابنا أولئك الذين يتركون الجهاد، الجهاد دون عذر، كما نسقط من حسابنا. أولئك الذين يفطرون في رمضان دون عذر. والقضية الثالثة، إن كلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني القتال. يقول درج في مقدماته. وكلمه الجهاد اذا اطلقت انما تعني قتال الكفار بالسيف قتال الكفار بالسيف بالدياع حتى يسلموا او يعطوا الجذع يتعيدوا وهم صاغرون والجهاد ليس الدعوه والجهاد ليس هو التبليغ والجهاد ليس الخطاب على المنابر ليس الخطاب على المنابر والجهاد ليس مقالات تنمق بها الصحف وتزخرف بها المجلات الجهاد هو القتال اتفق الائمه الاربعه على هذا كذلك وكلمه في سبيل الله اذا اطلقت انما تعني كذلك الجهاد والقتال ولذلك كما يقول ابن حجر والمتبادر من لفظي من اطلاق لفظه في سبيل الله انما هو الجهاد فاذا قال صلى الله عليه وسلم لغدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها انما يعني للغدوة الخروج فضاحا للقتال ويعني بالروحه الخروج مساء للقتال في سبيل الله مصطلح شرعي كالصلاه والصيام والزكاه فكما عنه لا يجوز ان نقول ان الصلاه هي الدعاء فالصلاه عباره عن كلام وحركات مبدوعة بالتحريم ومختتمة بالتسليم كذلك الجهاد مصطلح شرعي لا يجوز التلاعب فيه فالجهاد هو القتال وعندما يقول رب الهزة في توزيع الصدقات انما الصدقات للفقراء والمساكين والهاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الفرقاء والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل انما يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى انما هو القتال والعون في القتال ولا يجوز لأحد ان يتناهى بهذا الاصطلاح فيقول ان في سبيل الله تعني بناء المدارس والجسور والمستشفيات وغير ذلك وكذلك لغدوة او روحة في سبيل الله اي في القتال ليس خروجا لمقال وليس ذهابا لكلام انما هو خروج للقتال في سبيل الله فالجهاد هو القتال وفي سبيل الله هو القتال اما تبليغ الدعوة فهو امر بالمعروف او نحي عن المنكر اما ان نطلق كلمة في سبيل الله ونعطي ثوابها لمن خرج يدعو في مسجد او يبلغ بعض الناس بعض الاحكام الشرعية او يخطب على منبر ففي سبيل الله شيء وهذا شيء اخر. في سبيل الله الذي يقول على صلى الله خير من الدنيا وما فيها? انما هو الخروج للقتال. فلا يجوز التلاعب بالمصطلحات الربانية. مصطلح شرعي. الجهاد مصطلح شرعي. كالصلاه والصيام والزكاة والحج. فهل يجوز لمن? صمت عن الكلام ان يقول انا صائم الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس هذا هو الصيام وكل شيء غير هذا غير هذا المصطلح الذي حدده الشارع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غير مقبول ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عندما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اجره المجاهد انما قال لا تستطيعون. ثم قال اخيرا او يستطيع احدكم ان يقوم فلا يفتر. يقوم للصلاة. ويصوم فلا يفتر. قالوا لا يفتر. يا احد يا رسول الله قال فذلك اجر المجاهد فلا يجوز ان نفسر الجهاد هذا بمجاهدة النفس ولا يجوز ان نفسر الجهاد هذا بالكلام مع الناس من اجل شرح قضية شرعيه لا الجهاد الذي يحقل هنو الصحابة انما يحنون به القتال وقبيله الاخرى ان الجهاد يعني والقتال بمصطلح الشارع ان الجهاد افضل العبادات باتفاق العلماء روى الامام مسلم ان ثلاثه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم اختلفوا فقال احدهم قاموا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهم لا اعدلوا بشيء او لا احرص على شيء بعد الاسلام من سقايه الحديث وقال الاخر بل عمارة المسجد الحرام وقال الثالث بل الجهاد في سبيل الله فقال عمر لا تهفر أصواتكم عند منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأسأله بعد أن نفرغ من الجمعة. وبعد أن فرغ من الجمعة سأله عمر رضي الله عنه عن حال هؤلاء الصحابة الثلاث. فعنزل الله عز وجل اجاهدوا في سقايه الحادي وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاد في سبيل الله لا يستوون عند الله وا ان الجهاد افضل من عمارة المسجد الحرام افضل من بنائه وافضل من المجاورة من مجاورته ولعلكم تذكرون ابدياته عبد الله بن المبارك وهو مرابطا كان مرابطا في طرسوس أو المصيفه اهدى البلاد بين الرومي وبين الشام شمال الشام فارسل ابياتا الى صاحبه الفضيل بن معياض العالم العابد المحدث الورع الذي كان يرفض استقبال الصلاةين في بيته قال عبابه هارون, ل... الرشيد... هارون الرشيد ذات ليلة قال من بالباب قالوا أمير المؤمنين هارون قال ماني ولهارون في هذا الليل دعوني مع ربي ورفض أن يفتح لهم أرسل إليه يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فنحورنا يوم الكريهة تتهب ريح العذير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الاطيب الشرار الذي يطير من تحت سنابك الخيط مع الغبار هو هذا عبيرنا هو نسيمنا الطيب أما أنتم فنسيمكم الهواء العليم أتلاحبون لو أبصرتنا لحبت أنك بالعبادة تلعب نعم. ان قيام الليل وأنت تتلذذ بمناجاة ربك وبأن يهطل الدمع من شانيهما ثملا يعتبر لعبا اذا كانت الحدود تنتهك واذا كانت الأعراض تنتهك واذا كانت المقدسات تداك واذا كانت الحرمان توطا بالاقدام اي لعب اعظم من ان يترك رجلا لفا ينام مع زوجته ثم يقوم الليل في الغرفه المجاوره اليس هذا لعبا ينكته رب العالمين ويزتريه كل المؤمنين لعلمت انك بالعباده تلعب نعم وعندما وصلت الرساله الى الفضيل بن عياط بكى. بكى وقال صدق ابو عبد الرحمن ونصح ثم ذكر حديثا وقال سئل احمد ذكر الرباط امام احمد بن حنبل فبكى او جاء في المغني. ان الرباط ذكر امام احمد. فبكى. وقال ما من اعمال البر افضل منه. ما من اعمال البر افضل منه. الناس ينامون. وهم يدافعون عن الاسلام وحليل. ثم الذين يقضون ليلهم قياما في صوامعهم يتلذّدون بتطوعهم وقيامهم هؤلاء احيانا يرددون رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ويحنون بالجهاد الأصغر القتال في سبيل الله ويحنون بالجهاد الأكبر مجاهدة النفس وأي افتراء على الله وأي كذب على رسول الله أعظم فرية من هذه وهم يقولون انه حديث نعم إنه حديث موضوع لا رصل له حديث مكبوب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نطق به ولا قاله أحد من الصحابة إنما هو قول لأحد التابعين اسمه إبراهيم بن عدي الله وهو خطأ خاصة في مثل حالنا هذا وقضية اخرى يغفل عن الناس في الجهاد هذه القضية بالنسبة للجهاد ان الجهاد لا بد له من هجره قبلها لا بد له من مرابطة لا بد له من صبر ومصابره ليس الجهاد هو ان تطلق طلقات على العدو ثم ينتهي لامره انما الجهاد هجره يبدا بالهجره في سبيل الله وتحمل مشاقها ثم رباط وما أمر طعمه الرباط إذا طال صعب على القلوب ثقيل على النفوس أن تربط نفسك ولا تشترك في خلال ستة أشهر فهذا ثقيل على نفسك ثم تقول انا اريد ان اعود الى بلادي نكدت ستة اشهر ولم اشترك في مارك بل لا بد من الهجره ثم الاعداد ثم الرباط ثم القتال وكلها مراحل يسهم بعضها الى بعض فلا قتال بدون اعداد ولا قتال بدون رباط ولا رباط بدون هجره ولا هجره بدون ايمان وصبر طويل على طريق الدعوه الى الله فلا يجوز تجاوز المراحل بعضها عن بعض لا يجوز لك ان تشهد المعركه دون اعداد واذا شهدت المعركه دون اعداد انك عاتب لانك تركت فريضه من فرائض الله كما ان الذين يصلون يبداون بالطهارة بالوضوء فلا بد من وضوء الجهاد ووضوء الجهاد هو الاهداء لا يجوز لكم تجاوز هذه المراحل من كذهو فالقضيه القضيه شر وقضيه دين فلا يجوز تجاوز فرض الى فرض اخر مقني على هذا الفرض واعدوا واقيموا الصلاة واعدوا وجاهدوا كلها اوامر من رب عزة قائل هواه وهي للوجود وهي فراهب فلا يجوز تجاوز فرض من هذه الفروض يا ايها الذين آمنوا. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله على تفلحون لكم اصبر ثم بعد ذلك اذا بلغت الحنو الكرب الحناجة صابر النفس اذا ملت وارغمها اذا شايمت ولا تطعها والنفس قد بس ان تعمل وشبهنا حب وانت تعمل وانت تقصر مولان فاطيلي قلت لأحدهم اين ذاهب يا اخي؟ قال انا ذاهب الى بنشير قلت يا بنشير دفعك الواحدة هل تضرب؟ قال نعم استطيع ان احلك لشنكوف واركبه قلت ما هذا الاعداد الذي يعدده كيف ستغذو بجسم ترهل عشرين عاما دون ان تعطيه عشرين يوما من الرياضة. كيف تغزو وانت لم ترى السلاح الذي يستعمل في المعركة دخلطا. ايجوز لك? او ليس هذا القاع بالنفس الى التخلص أميال. وكانت الخير غير المضمرة غير المعدة المضمرة يعني مضاعفة التي تغذى ثم تصخمى ثم تضاعف يعني حتى تكون صالحه للغذب غير المضمرة كان ميدانها ليلا موحدة كان هو يستبق مع زوجه صلى الله عليه وسلم مع عائشة فكان الإعداد جزءا من حياته وكانت الصحراء ميدانا صفيحه لتدريبهم وكانت الفروسية والرجوله هي انواب حياتي، ومجدهم وعزتهم يقول المتنبي وهو يصف حال لعلاء الناس ويقف حاله يقول لي الطبيب اكلت شيئا وداؤك في شرابك والطهام وما في طبه اني جواد أضر بجسمه طول الجمام تعود ان يغطر في السرايا ويخرج من قتام في قتامي يقول ليعتقد ان مرضك وطهاب ولكنه لا يدرك ان مرضي هو الراحه عن القتال مرضي عن بعد عن القتال طول الجماعه طول راح احسن يكاد صهيل الخيل يقذفه عن سرده فرحا بالغدو او طرد كل واحد منهم يعني لشرح ان يقول يغذ لاذني سماع الصليل ويبهج نفسي مثيل الدماء ولذلك القرآن نزل يغبر عن حالتهم النسيء انما النسيء زياده في الكفر كان منها اربعه حرم وكما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه متواليه بل قاده ودحجه محرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان فكان يحج عن العرب ان يمر عليه ثلاثه اشهر دون قتال يمر بل قاده ويمر عشره من الحجه فيقف اشدكم من زهبائهم في مرك في الحج حج جاهليه يقول تعرفون رجل من كنانة او من مدراء غير تعرفونني نعرفه أنت الذي إذا قال أسمع قال فإني أغردت عليكم حرمة محرم إلى تفر حتى إذا كاتلون في سأد يتكاتلون في تفر يعخر حرمة شر وتغخير حرمة جان إلى جان مآخر هذا هو النسيء الذي تكلم عنه القرآن الكريم إنما النسيء زيادة بالكفر أو تحسبون أنفسكم كهؤلاء؟ أو تقيسون أنفسكم كهؤلاء؟ نحن الذين ترضينا نحن جيل البسكورت حيث ما مسجده يتكسر جيرا نسمة الهواهي تقلده شارة لبيتي تصيده من أفنة فادرية جيرا أم هاته يرتهبن من رؤية الفسورة في البيت أو رؤية هذه المسمى بال... بالوزراء أم بوريس أم هاته إذا رأت في داخل مطبخها أم تجم تصيح تصيح يتبع جيران اطنيها هناك لا قياس بيننا وبينه لا نجيل لا نستطيع ان نعيش نتقلب الا على الحريق او على الحشايا والوسائد معتبنا التخشر في حياتنا لا نستطيع ان نأكل الا عقلينة البيبسي والميراندا امامنا وكل لقمة تنزلها جرعة من الميت من البيبسي واذا غاب البزي او غابت اللي فالحياة كلها تتعطر جيل عشنا أولا أن المراس قليل، أول أن صوتك ليست إلا صنف واحدا، ولا بد أن تتعدد الصوتان. لا بد أن ندرك أن هناك ضوءا شاسعا بين جيرنا والأجيال الماضية، فلا بد أن نتقر تدريجيا، والكرة الواحدة دفعة واحدة هي تضرب النفوس ولا تفيقها إلا عبائة وأسرار وأسرار وأقلة مما خلق الله عز وجل. يا ايها الأخوة. يجب ونحن نجدد دين الله عز وجل في الارض ان ندرك اننا نحيي الامه مره اخرى اننا نجدد الدماء في عروقها التي جفت اننا نوقظ امه طالت ذاتها والذين, والذين ينقذون الامم ويوجهون مسيرتها ويقودون حركتها انما هم بشر ولكن ليسوا كالبشر يجوعون اذا شجع الناس ويطهرون اذا نام الناس ويصمتون اذا فرثر الناس ويبقون اذا فرح الناس وضحكوا اخزاب قبائل هم الذين يقودون الامم ويحلونها وينطهرونها وان الذي يتصدر لتطهير الناس يجب ان يكون طائرا اولا والذي يتفدر لرفع الناس يجب ان يكون مرتفعا اولا والذي يتفدر لتوجيه الناس يجب ان يكون قويا حتى يجر هذه العربة ثقيل وراء ويحمل هذا العظيم الذي خلفته القرون أيها الأخوة انتبهوا فأجركم عظيم ومقامكم كريم إن أخلصتم النية واتبعتم المنهاج النبوي في التربية والبناء والتبسيط والسناء أقول قولي سانا وأستغفر الله لي ولكم ايها الاخوه هنيئا لكم اقوامكم هذا ونرجو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم فالاجر عظيم وكثيرا ما اردد الاحاديث التي تدل على اجر الرضاط والاعداد والجهاد والهجره فمن احاديث الهجره الصحيحه من وضع رجله في الركاب فاصله فوقفته اي ردته دابته فمات ولا لدغته هامة فطرر رقف فمات فو مات بأي حق مات فهو شهيد. فرو حيث تموت الآن آدمة الليلة عقدة على الجهاد فأنت شهيد بإذن الله وبأي طريقة ميت وعما الرباط فعن أسمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سوى من المناس وفي رواة صحيحة رواة صحيحة يضرم ليلها ويصام نهارها عما أجر القيتان وفي الحديث الصحيح كذلك قيام ساعة في فصل القيتان غير من قيام ستين سنه قيام ساعة غير من قيام الليل ستين سنة. ميممه برخ او مدار سريع شاف ناعم فامر ولكنه مبتدئ لم يذق للبين لوحه ولم تغرقه هرجوا في عملية وعيدا بكوة الأعداء كبيرة وصاربوا تكتردتم طاهرات ولم يستطع المقاومة لسلاحه الخفيف ونبال إليه جند الشيطان وقيدوا فهرب هرض ثم همسكوا وزجوا به في الطائرة فهن قابل فيهم الطائرة قبل أن تطيع واختبا في بستان لاحد ثلاثين وخضاه السلاحف ودل عليه احد المنافقين وجاء ان التي تطال في وفي امثالي من الله صفة البطولة التي يقدمها مروان الحديث والفكية الذين باعوا فضر الله خورا ثم قفر مروان